মুহ ই রি কি রিএি সুমি হুব জল মিন ইম من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شثا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها مِنْهَا خَلَقَناَاكُمْ وَفِيهان وَعيدكُمْ وَبِنْهَا نُخِجكُمْ تَارَة أُخْرىَ وَلَقدَدَ أَرَنَاهُ آياتِنَا كُهَا فَكَذَّبَ وَأَدَاء قَا أَجِئْتَّنَا للتُخْررجَنَا مِنْ أَبضِنَا بِسِفِْكَ ي مُوسَاء فَل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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسلتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعون أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم 117. من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا 119. وقد أفلح اليوم من